يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَاتِيَ يَوْمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَاتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ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 قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَوْ كُلُّ الَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بعثه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 الَّذِينَ يُنفِقُونَ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَأَخْرَاهُ صَلْدًا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ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 ايا ود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها النهار تجري من تحتها النهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ لَآيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ۚ ﴿261﴾ أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ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 للفقراء الذين أحصروا فِي سبيل الله لا يستطيعون ضربا فِي الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله بِهِ عليم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 ولا تسأمون ان تكتبوه صغيرا او كبيرا لا اجله ذلك من اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح لا تكتبوها وَأَشهِد إذَا تَبَاعتُم وَلَا يُضََّكَاتِبُ وَلَا شَهيد وَإِن تَفعَلُوا فَإِهُ فُسُوقُم بِكُمْ وَاتَّقُ الله وَيُعَِّمُكُمُ الله واللههُ بِكُلِّ شيءَي عَم وَإِنكُنتُ لَ سَفرَر وَلَمْ تَجد كَاتِبَا فَرِهانُ مَ قَبوضَ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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه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 فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولل الباب